117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. ألف لام ميم صاد 119. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 تُنَبِّيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جاءهم بأسنا ف نَسْأأَلًا الذيذينَ أُوسِلَ إلَيهِم وَلَ نَسْألمُسَلين فَلَنَقُصن عَلَيهِم بِعِلْم وَمَا كُ غائِبين وَالْوزنْنُ يَمَئِذن الحَق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 114. خلقتني من نار وخلقته من طين 115. قال فأبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين 116. قال أنظرني إلى يوم يبعثون 117. كَمِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ 111. ولا تجد أكثرهم شاكرين 112. قال اخرج منها مذؤوما مذحورا 113. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا مُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِن حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا عنهما من وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا 117. وقال ما نآكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 118. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين 119. فدلاهما فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوْءَآتُهُما وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ 117. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عذو مبين 118. قالا ربنا ظلمنا رَبَّنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ بِطُوبَةِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حين. 112. ولفيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 113. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى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 111. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 112. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه 117. كما بدأكم تعودون 118. فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم